وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الجحيم سعرت وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نفس ما أَحْضَرَتْ فَلَا أُقْسِمُ بالخنس الْجَوَارِ الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم 112. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان رجيم 111. فأين تذهبون 112. إن هو إلا ذكر للعالمين 113. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا شاء الله رب العالمين